الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فوقفنا بالأمس عند قول الناظم رحمه الله والعجب فاحذره إن العجب مجترف فقرأ علينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى والعجب فاحذره إن العجب مجترك أعمال صاحبه في تيره العلم وبالمهم المهم مبدال تدركه وقدم النص والآراء فاتهم قد مجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقمي وكل كسر الفتاة الدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم دعا كما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسخ قطو وعطقم ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنوره هداه كل منبهم ما فامع المنت والوحي المبين وما منه الثمدة فما ألا توبى لمعتنمي والكتم للعلم فحذر إن كتمه في لعنة الله والأقوام كلهم ومن عقوبته أن في المعاد من الجحيم لجاملني تكلدومي وسائر العلم عمن يحمله مذا بكتم بل فون ثلاثة رومي وإنما الكتم وإنما الكتم من وإنما الكت وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهمي وأتبع العلم بالاعمال ودع إلى سبيل ربك بالتبين والحكمة واصبر على لاحقٍ واصبر على لاحقٍ من سبنة وآذى فيه وفي ذكرى ذكر بهم لواحد بتيه به الإله لذا خير عدنك من حمر من النعم وسلك توأطرات المستقيم ولا تعذل وقل ربّي الرحمن والقائم الحمد لله كان انتهبنا الحديث بالأمس عند الكلام على الوصية التاسعة والعاشرة وهي وصية الناظم رحمه الله تعالى من ممارات السفيه ولا لا ممارات السفيه بالعلم وأيضا مباهات أهل العلم كذلك بالعلم وذكرنا طرفا من ذلك و. اليوم نكبل ما بقي ثم ندخل في قوله رحمه الله والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العلمي فالوصية العاشرة هي التي وقفنا عندها وأحلنا بما تقدم أو أحلنا فيها على ما تقدم من أول الكلام أو في أول الكلام وهو المماراة والمباها مماراة السفهاء بالعلم وجادلة الفقهاء أيضا ومباهات الفقهاء والعلماء بالعلم أيضاً فإن هذا يهدم على صاحبه الإخلاف يهدم على صاحبة على صاحبه الإخلاص في تلقيه لهذا العلم لأنه حينئذ يكون قصده هذا الذي ذكر المماراة والمباهاه المفاخر به عياذا بالله من ذلك ولهذا قال رحمه الله إياك واحذر مباهات مماراة السفيه به فذا مباهاة أهل العلم لا ترمي, لا ترمي ثم قال فإن أبغض كل الخلق فإن أبغض كل الخل أجمعهم إلى الإله أن الناس في الخصم فهذا مبغض عند, عند الله سبحانه وتعالى مبغض أيضا عند الناس عيادا بالله من, من ذلك من هو الذي طلب علمه للمماراه وللمباها عيادا بالله فالمماراه والمباها خلقان ذميمان ينبغي للمتعلم وللعالم أيضا أن يترفع عنها فهذان خلقان داخلان في الذم وقوله رحمه الله تعالى فإن أبغض إلى آخره. هذا إشارة إلى الحديث الصحيح الذي نعرفه في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم هذا أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى الألد الخصم فالألد هو شديد الخصومة الألد شديد الخصومة الذي لا يمكن أن تلزمه بشيء كلما جئته من باب طلع عليك من باب آخر فيقال فيه هذا إيش لدد في الخصومة لدد في الخصومة ويقال عنه الألد الألد فهو مأخوذ كما قال شراح الحديث وعلماء اللغة والغريب الألد مأخوذ من لديدي الوادي وهما يعني الجانبان للوادي الوادي يجري في الوسط وله حافتان مرتفعتان جانبان فجانب الوادي هذان لد, لد, لد, لد لدان هذا لد وهذا لد فاللديد في الخصومة هو مأخوذ من هذا ووجه الأخذ له من ذلك أخذ له هذا ووطف به لأنك كلما أخذت معه حجة في حجة جاءك من جانب آخر بحجة أخرى فهذا لا يمكن أن تقيم عليه حجة فلا يمشي معك على جانب واحد لا يمشي معك على جانب واحد فكلما جئته من جانب ارتفع عنك وجاءك من جانب آخر فهو مأخوذ من هذا فاللدد في الخصومة مبغض عند العقلاء ومبغوض عند الله سبحانه وتعالى فكلما احتجيت على المخاصم الشديد الخصومة بحجه أخذ في جانب آخر وجاء بحجه أخرى هذا الذي يقال له إيش لديد في الخصومة يعني شديد فيها لا يمكن أن يمسك بحال من الأحوال وقوله الخصم الألد الخصم أي الحاذق في الخصومة الحاذق في الخصومة الخصم خاصم بكثري ثاني خاصم خاصم هذا هو الحاذق في المخاصمة يعرف طرائق الخصومات متمرس في الخصومات نسأل الله العافية والسلامة وسبب البغض الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس إلى آخره السبب في هذا البغض أن كثرة الخصومة والعياذ والعياذ بالله تفضي بالغالب إلى ما يذم عليه صاحبه غالبا الكذرة في القصومة تفضي إلى ما يذم عليه هذا المخاصم إن أصاب مرة فتجده في مرات لا يطيب فيقع فيما يذم عليه فهكذا حاله دائما وأبدا فلذلك ينبغي للإنسان أن يترفع عن الخصومات في هذا الجانب ويشهد لذلك أيضا ما جاء عند الترمذي رحمه الله وغيره وإن كان في سنده أيضا انقطاع وهو قول صلى الله عليه وسلم كفى بك إثما ألا تزال مخاصما هذا في الترمذي كفى بك إثما ألا تزال مخاصما قال عنه التلمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه كفى بك إثما ألا تزال مخاصما يعني دائما مع الناس في خصومات دائما مع الناس في خصومات فالمخاصمة والمجادلة والممارات في العلم مذمومة خصوصا هذا الجانب لأنه تنزع البركة من صاحبه بها من صاحب العلم تنزع بركة العلم بهذه الخصومات خاصة في باب العلم الخصومات مبغوبة عموما لكن في باب العلم خاصة أشد بغضا لأن البركة تنزع من صاحب العلم بسببها لأنه حينئذ يصبح همه طلب العلم لا للتعلم والاستفادة وإنما لما للمخاصمة والمناظرة والمباهاه للظهور على الناس يكون طلبه للعلوم ليس للاستفادة منها والانتباع بها وإنما يكون طلبه لما للمخاصمة وللمماراه وللمباهاه يخاصم دائما ويماري حتى يظهر ويباهي حتى يقال عنه إن إيش عالم صاحب حجه لا يكاد يغلب فهل مثل هذا ينتفع بالعلوم ما ينتفع لأن مقصده يناقض الإخلاص تماما يناقض الإخلاص في طلب العلم تماما إذن فالمقاصمة والمجادلة والمماراة والمباهى مذموما عموما وفي طلب العلم فصوفا ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تركها وبين عظيم الأجر فيها وقال كما جاء عند أبي داود رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وإن كان محقا إياك واحذر ممارات أليس كذلك؟ وقد أدب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب فقال سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الكهف إيش؟ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة يعني تبين الحجة ودعهم في المجادلة لما لأن الله قد وصف الجانب الآخر الذي يجادله, يجادله عليه الصلاة والسلام في قوله حينما حكى عنهم في قولهم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون فهنا لما كان قومه عليه الصلاة والسلام على هذه الصفه معروفون بالخصومة والمماحكة والمجادلة وإن كان بالباطل قال له في قصة أصحاب الكهف وقد سألوه عنها سألوه عن مسائل ومن ضمنها أصحاب الكهف فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بالقصة بعد رأث عليه الوحي وأخبرهم فقال الله له فيه فلا تماري فيهم يعني في هؤلاء أصحاب الكهف وفي أخبارهم إلا مراءاً ظاهراً ولا تستكفي فيهم منهم أحداً فالمجادلة التي يقصد منها إظهار الحق مستثنى من هذا الباب أما هذا الذي حذر منه الناظم رحمه الله فالمراد به ممارات السفيه ومبهات أهل العلم لتغلب أو لتظهر أنك عالم أمام الناس لا يشق لك غبار فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ترك الممارات ولو كنت على الحق بقوله عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا فينبغي لطالب العلم أن يترفع عن هذا الخلق خلق الممارات والمخاصمة والمجادلة بالعلم لأن هذا يفوت عليه الخير وربما طلب مقصده والعياذ بالله من مقصد حسن إلى مقصد سيء حيث يصبح نهمه في طلب العلم للانتصار, للانتصار فترك المماراة مطلوب وإن كنت على حمل لأن المماراة في الغالب لا تخلو من دخول حب الانتصار للنفس الممارات في الغالب لا تخلو من حب الانتصار في النفس فهذه الممارات حينئذ تنقلب إلى المماحكة إلى إيش إلى المماحكة والمماحكة أيضا تتطور فتتبعها الخصومة وربما أدت الخصومة إلى المحاربة والتقاطع والتدابر عياذا بالله من ذلك ومن قرأ في الأخبار التي ابتلي بعض من ابتلي فيها بشيء من هذا بالمجادلة والممارات فإنه سيجد ذلك بعض الخصومات تنتهي إلى المضاربة وإلى التقاطع والتدابر وأيضا قد رفع إلينا هذا من بعض من هو معاطر لنا في هذا الوقت ترفع إلينا بعض الاستفتاءات والشكاوى يذكرون أن بعض المجادلات وصلت إلى مثل هذا التقاطع وتدابر فيأتي هذا المدبر عن هذا أو هذا وقد أدبر عنه هذا فيأخذ ويعطي معه لماذا تركتنا لماذا حق ثم تأتي بعد ذلك المماحكة التي ربما أدت إلى المضاربة والعياذ بالله ولا أظن هذا بخاف عليكم لعله بلغكم بعضه في مثل هذه الأيام التي نحن فيها فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الطريق على هذا الخلف أو الطريق على هذا الخلق السيء بذكره عليه الصلاة والسلام للأجر الذي أعد لأصحاب هذا الخلق فيتنازلون عن هذا وإن كانوا على الحق حرصا على سلامة قلوبهم وصيانة لمقاصدهم ونياتهم وبعدا عما يشوش عليهم في هذا الميدان أما الوصية الحادية عشرة فهي قوله وهو الذي وقفنا عليه بالأمس والعجباء فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمين وهذه بلية عظيمة معشر الإخوة والأبناء بلية العجب في العلم والتعلم والتعليم مصيبة عظيمة والعجب هو الزهو والكبر هذا هو العجب بضم العين وإسكان الجيم العجب أما العجب بفتح العين وإسكان الجيم فهو الذنب والعجب بفتحها جميعا هو ما يتعجب منه فإذا عجب وعجب وعجب عجب وعجب وعجب والذي معنا نحن هنا مضموم العين عجب وساكن الجيم والعجب هو الزهو والكبر كما في القاموس فهذا البيت من الناظم رحمه الله تحذير من العجب وهو هذا الخلق الزمين الذي يظهر في العالم والمتعلم عيادا بالله من ذلك ودلالة مفهوم البيت أن تواضع أيها العالم ويا طالب العلم كذلك الدلالة المنطوق تحذير من العجب ودلالة المفهوم أمر بلزوم الضد وهو التواضع فإذا كان التحذير إياك واحذر مماراتا ثم قال والعجب فاحذره قدمه للضرورة أي احذر العجب والعجب فاحذره فلما حذرك من العجب وهو الكبر والزهو فإن هذا طلب منه إليك أيها المستمع لهذه المنظومة والقارئ لهذه المنظومة النافعة أن تلزم التواضع في طلب العلم وأن تلزم التواضع أيضا في التعلم ولا شك أن هذا مطلب عظيم فالتواضع معشر الإخوة والأبناء من أفضل آداب العالم التواضع من أفضل آداب العالم وترك الإعجاب بالعلم ونبله لحب الترأس هذا من أفضل الآداب التي ينبغي للعالم أن يتصف بها فضلا عن المتعلم المتعلم لا يزال في البدء لكن هذا العالم ينبغي له أن يبعد أن يبتعد كل البعد أما المتعلم فلا يزال مبتدع بعيد وسيأتينا إن شاء الله كلامهم في هذا لأن العجب أقرب إلى العالم أكثر قربا إلى العالم العجب أكثر قربا إلى العالم لأن سببه في جانبه أقوى وهو كفرة العلوم فربما دخل عليه الزهو والكبر قبل الصغار فهذا مما يجب التنبه والتفطن له يا معشر الإخوة العجب مصيبة عظيما وهو داء قاتل منذ القدم، بل وفي أي من هذه ترون وتسمعون ما أصيب من أصيب في هذا الباب إلا بسبب العجب والفخر والكبر والخيلة والزهو وحب المدح والتعظيم على لا شيء فمن هنا يدخل عليه إبليس حمان الله وإياكم من ذلك فهذا الباب باب خطير ينبغي على الإنسان أن يحذره أشد الحذر وأن يتعاهد نفسه فيه أشد من معا... من تعاهد الشريك لشريكه في المال ينبغي أن يتعاهد نفسه فيه أشد من تعاهد الشريك لشريكه في المال فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن التواضع لا يزال لا سيأتينا هذا في مقال في هذا اللفظ فيه مقال سيأتينا ما هو أصح منه وله الحمد لكن هذا ضعيف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرويا وفي سنده ضعف إن الله لا يزي إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة سيأتينا إن شاء الله تعالى بلفظ آخر صحيح إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرحمكم الله فلعل قائلا أن يقول لما قدمته قدمته لأن كثيرا ممن يكتب في الآداب وممن يتكلم في الآداب يبدأ بهذا اللقب فأنا قدمته لأبين أن الأولى أن يستفتح بما جاء في الصحيح وستسمعونه وبما صح في غير الصحيح وستسمعونه لكن والله أعلم الملحظ عند الذين استفتحوا به في كتب الآداب في هذا الجانب خاصة استفتحوا به لأنه قد ذكر الجزاء معه بهذه الصورة إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا فتواضعوا رحمكم الله فالحاصل أكثر الكتب التي تكلمت في الأدب تستفتح بمثل هذا الحديث بل وبعضها مسند يبدأ بمثل هذا في الأداب ثم يؤخر ما هو أصح منه فلعله والله أعلم هذه نكتته فهذا يروى عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو منقطع وقد خرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب. المطبع في مجلدين. هذا اللفظ فيه فيه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تواضع عبد لله إلا رفعه. ما تواضع عبد لله إلا رفعه إلا رفعه فالذين قدموه والله أعلم قدموه لأجل هذا اللفظ الذي سمعنا الذي سمعنا فالشاهد هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي صحيح مسلم ما تواضع عبد لله إلا رفعه وخرج ابن أبي الدنيا أيضا في كتاب التواضع والقمول وابن حبان في رضة العقلاء خرج ابن أبي الدنيا التواضع والكمول وكثير من الأخبار والأشعار والآثار عن السلف الصالحين ساق منها ابن أبي الدنيا في هذا الكتاب وساق منها ابن حبان في رواة العقلة وساق منها ابن عبد البر في الجامع فهذه الكتب جمعت في هذا الجانب جمعا طيبا مباركا فينبغي لطالب العلم أن يكحل عينيه بالنظر في هذه الكتب فإن هذه الأخبار والآثار عن هؤلاء الأمة السلف والسلف الصالحين مما يعين العبد على كتر شهوة نفسه وهذا أمر مطلوب منا جميعا فإن هذه النفس دائما تحب الرفعة وتحب العلو نسأل الله العافية والسلامة والإدمان من النظر الاكثار من النظر والإدمان في النظر على مثل هذه الكتب أو في مثل هذه الكتب مما يكسر النفس ويولثها التواضع بإذن الله تبارك وتعالى فعند ابن حبان في هذه الرواية وهو أيضا كما قلنا وقدمنا عند ابن, عند ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول عن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن العبد إذا تواضع لله رفعه بحكمه إن العبد إذا تواضع لله تعالى رفعه بحكمه نعم إن العبد إذا تواضع لله تبارك وتعالى رفعه بحكمه ومما يقال في هذا وسنكمل النص مما يقال في هذا إن لقمان الحكيم كان دميما أسود رحمه الله ورضي عنه ولكن آتاه الله إيش الحكمة وقد نظر إليه رجل ذات يوم فقال أتنظر إلى سوادي لكن قلبي أبيض قال الله عنه ولقد آتينا لقمان الحكمة انشكر لله الآية فالشاهد الذي جرنا إلى هذا قوله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إن العبد إذا تواضع لله رفعه بحكمه وهنا في قصة لقمان إيش الآية ولقد آتينا لقمان الحكمة الحكمة رفعه الله بالحكمة وهو أسود دنيم لكن لما تواضع لله وقام بحقه رفعه الله بالحكمة وأعلى شأنه ونوه بذكره في كتابه العزيز بسبب الحكمة لأن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والحكمة هي وضع الشيء في موضعه وعندنا في القرآن المراد بها السنة وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الشيء في موضعه لا ظلم ولا لا وقت ولا شطط الشاهد هنا قول عمر رضي الله عنه إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله تعالى بحثمه، وقيل له انتعش قيل له انتعش تعش هو متواضع انتعش يعني ارتفع يرتفع بما يرتفع بالحكمة فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير ثم قال وإذا تكبر وعدى طوره إذا تكبر وعد طوره يعني تجاوز حده نعم ثم قال وإذا تكبر وعدى طوره وهصه الله وهصه الله إلى الأرض يعني كسره نعم وهصه الله إلى الأرض وقال اخسأ خسأك الله إذا تكبر وعدى طوره وهصه الله يعني كسره إلى الأرض وقال له خسأ خسأك الله فهو في نفسه عظيم وفي أعين الناس حقيق وفي أعين الناس حقيق هذا الذي اتفق عليه ابن أبي الدنيا وابن حبان زاد ابن أبي الدنيا في إيش في التواضع والخمول زاد ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول وهذا إسناد حسن إلى عمر رضي الله عنه زاد ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول قال حتى إنه عندهم أخص من الخنزير أو قال حق من الخنزير نعم ثم قال عمر رضي الله عنه أيها الناس لا تبغض الله إلى عباده فقيل له وكيف ذلك؟ قيل له وكيف ذلك فقال رضي الله عنه يقوم أحدكم إماما فيقول عليهم فيبغض إليهم ما هم فيه فيبغض إليهم ما هم فيه فتأملوا بالله عليكم هذا الخبر عن عمر رضي الله تعالى عنه وتدبروا فيه العبد إذا تواضع لله تعالى رفعه الله بإيش في حكمه يلقي عليه الحكم فيصبح مثل لقمان الحكيم يصبح مثل لقمان الحكيم وذلك لأن هذا العلم نور ولا يمكن أن يتفجر الخير منه في قلب متكبر أبدا ما يمكن هذا الكبر معصية بل هو أعظم معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها في الأرض إبليس كفره سببه إيش الكبر والحسد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فإذن هذا العلم نور فيقذف في قلب صافي مستحق له متهيئ له وأيما قلب قد أشرب الكبرة والزهوة كما قال هنا المصنف والعجب فاحذر وقلنا إن العجب هو الزهو والكبر فإذا حل الزهو والكبر في القلب محال أن يقدف فيه نور العلم ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما سمعنا إن العبد إذا تواضع لله تعالى رفعه الله بحكمه فلا تكاد تجد العالم المتواضع الصادق الناصح يتكلم بكلمة إلا وتطير كل مطار كأنها مثل وهذا اقرؤوا في كلام السلف الأولين الآن نحن في هذا المجلس أكبر دليل وشاهد على الذي نقوله فكم من عبارات ذكرناها عن العلماء أليس كذلك نستدل بها خرجت منهم مخرج نور فشاعت وشعت بين الناس بالنور وحفظت بينهم إلى يوم الناس هذا إذا العبد إذا تواضع رفعه الله بحكمه يلقي الحكمة على قلبه ثم يقال له انتعش جزاء تواضعه ولبوده بالأرض ولصوقه بها الله جل وعلا يرفعه فيقول له انتعش اختز اربو ارتفع وإذا تكبر وعدى طوره وحطه الله إلى الأرض قصمه كسره ولبده بالأرض لا يكاد يرتفع ثم يقول له اخسأ خسأك الله فهو في نفسه عظيم وفي عين الناس حقير والأول في نفسه حقير في عينه حقير وفي أعين الناس عظيم في أعين الناس عظيم فينبغي للإنسان أن يقبل المدش وعليه أن يصغي يطغي إلى من قام ينشيه بل عليه أن يقطع عليه الطريق لأنه مما يورث العجب ويورث الفخر والزهو نعم فالواجب عليه أن يوبخه ويؤنبه ما هو يمدحه أيضا هو يكافئ بالمدح لماذا لأن هذا يفسد عليه دينه ودنياه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا قطعت عنق صاحبك فاستعار القطع من الآله الحادة التي تذبح بها الرقاب إلى المدح بجامع الإهلاك في كل فكما أن المدح. فكما أن الآلة الحادة يحصل بها الذبح الحسي فالمدح يحصل بها ذبح الدين المدح يحصل به ذبح الدين والموت الذي يتخلفه بعد ذلك ما هو الموت؟ دخول العجب ودخول الكبر ودخول الزهو في قلب الممدوح عافانا الله وإياكم من ذلك وقول عمر رضي الله عنه أيضا الزيادة التي عند من عند ابن أبي الدنيا في التواضع والقمول هذا ينطبق على بعض الناس اليوم يصلي بالناس بعض الفروض ساعة والناس يرون هذا إيش محمده وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم الظهر ساعة بل بعضهم يزعم له ونشر في الجرائد أن الملائكة تصلي خلفه وهذا من القصاصين الكذابين في هذا الزمن الملائكة تصلي خلفه ويصلي بالناس الظهر ساعة ومسجده وسط السوق هذه مشكلة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن منكم إيش منفرين أيكم أما الناس فليخفف فإن وراءه الضعيف المريض والضعيف ولا الحاجة ولا أشد حاجة من, ذوي من أهل الأسواق فإذا كان مسجدي ومسجدك في السوق فلا يجوز لك أن تطيل على الناس صلي بهم بالقدر المعقول المعهود والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد في هذا صل بي سبح اسم ربك الأعلى وهلا أتاك حديث الغاشة والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ألم يأتي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فصلي بهم لذلك ويقول عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء فطول لنفسك ما تشاء أما على الناس لا وراءة الضعيف وال وال وال والمريض وراءة صاحب الحاجة فلا تفتنهم عن دينهم فهذا أمر عجيب إذ يصبح مخالفة السنة محمدة في هذا الزمان وما ذلك إلا لقل الفقر في عقول وقلوب الناس عياذا بالله من ذلك لا لابد من أن يحرط الإنسان على اتباع السنة ومن اتباع السنة في هذا الباب أن يحارب نفسه كل المحاربة وأن يقطع الطريق على من يفتح عليها باب الكبر والخيلة والفخر والعجب في هذا الجانب عياذا بالله من ذلك جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا يرفعه عن عمر رضي الله تعالى عنه يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من تواضع لي هكذا من تواضع لي هكذا وجعل باطن كفه إلى إلى الأرض جعل باطن كفه إلى الأرض يزيد بن هارون في إسناد هذا الحديث أحد رواة الحديث يزيد بن هارون وصف يزيد بن هارون هذا القول وصفه بالإشارة يقول الله تعالى من تواضع لي هكذا وجعل يزيد بن هارون بطن كفه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض يعني كان جالسا يعني قربها جدا إلى الأرض والمعنى أن من لزم التواضع وحق نفسه. هذا المعنى من تواضع لي هكذا وجعل باطن كفه إلى الأرض وأدناها جدا من الأرض فهو إشارة إلى شدة التواضع شدة التواضع الذي يكاد صاحبه يلتزف بالأرض يقول الله تعالى من تواضع لي هكذا وقال يزيد بن هارون قال رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء هكذا ورفعها هكذا. من تواضع لي كذا. وأدنى الباطن إلى الأرض. رفعته هكذا. وجعل باطن كفه إلى السماء. ورفعها نحو السماء. الأول هكذا. من تواضع عليها كذا. وجعل بطن الكف راحة الكف جعلها إلى الأرض. وأدنىها جدا. ثم قال رفعته هكذا. ثم قلب يده. فجعل باطن كفه إلى السماء. ورفعها نحو السماء يعني من تواضع لي شديدا رفعته كثيرا من تواضع لي شديدا رفعته كثيرا وهكذا هذا الذي نقول نحن عنه كلما زاد العبد تواضعا زاده الله رفعه وهذا الحديث في المسند باسناد صحيح وهذا الحديث في المسند باسناد صحيح فقل للذين يغرهم المدح ويحبون المدح في باب العلم وهم لا شيء ربما يكونون في بعض الأحيان أو يكون عنده شيء لكن يجد الذين ينفقون فيه من شياطين الإنس فيدخل عليه الإنسان فينفقه حتى يصبح كالقصر فيجعلون له عشرين لقب أو خمسط لقب الإمام، العلامة، الحضر الحافظ المحدث إمام الجرح إمام التعديل إمام كذا ريحانة كذا رمّانة كذا تفاحة كذا هذا كله قرأناه في الكتب رمّانة وريحانة وتفاحة وهكذا هذا موجود في الكتب وسمعناه منه ما سمعنا ومنه ما برأيناه رأيناه وفي السطور طرنا فمثل هذا كيف ما يدخل عليه العجب يدخل عليه العجب يأتيه البلاء العالم العلامة الفقيه المحدث الريحانة الرمّانة ال ال ال, ال, ال إلى آخره وفي الأخير تسمع بالإسم وإذا به تمخض فولد فأرد في مصيبة فالواجب على طلبة العلم أن يتق الله في المشايخ والواجب على العلماء والمشايخ أن يتقوا الله هم في أنفسهم ويوبخوا من قام في هذا لأنه مزداد العبد تواضعا لله إلا رفعه وما رضي عبد بهذا إلا وأورثه الله مثل الذي سمعنا في حديث عمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض الرواه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وهو حديث صحيح وجاء أيضا من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد خرجه مسلم وأبو داوود بن ماجة وغيرهم فإذن هذا مما أوحاهم الله تبارك وتعالى إلى عبده ورسوله فكان عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين فلذلك لما قالوا له خيرنا وابن خيرنا وهو كذلك للأسف هو خيرنا عليه الصلاة والسلام قال لهم أيها الناس لا يستهوينكم الشيطان قولوا ببعض قولكم إنما أنا عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلين له أنزلنيها الله عز وجل فالواجب على العالم أن يكون وارثا لهذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي أعظم الحانات التي تدعو الإنسان إلى العجب والفخر والزهو والخيلاء حال الانتصار فإن النبي صلى الله عليه وسلم لزم التواضع وهو سيد المتواضعين وهو فتح مكة فإن مكة لما فتحت دخلها عليه الصلاة والسلام مطاطئا رأسه متواضعا لله حامدا لربه تبارك وتعالى الذي فتح عليه هذا الفتح. فأظهر الدين وقطع دابر المشركين فاليوم يوم تعظم فيه الحرمة لما قال اليوم يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عترمة اليوم تستحل الحرمة عزله النبي صلى الله عليه وسلم عن القيادة ثم ول مكانه وقال اليوم تعظم فيه الحرمة فهذا اليوم يوم الفخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاده هذا إلا تواضعا فقد كان يطاطع رأسه عليه الصلاة والسلام اعترافا منه لتظل الله تبارك وتعالى عليه وطالب العلم والعالم يا معشر الإخوان خذوا هذا عندكم كم كلما نزم التواضع كلما أسرع إليه العلم وكلما كثر في قلبه العلم والعلم في الحق هو العمل بما يعلم ومن عمل بما يعلم أو رسه الله علم ما لم يعلم فكلما تواضع العالم وكلما تواضع المتعلم كلما زاده الله تبارك وتعالى علمه. قال ابن عبد البر في الجامع كانوا يقولون المتواضع من طلاب العلم وهذه عبارة جميلة جدا المتواضع من طلاب العلم أكثر علما كما أن المنخفض من البقاع أكثر البقاع ما المتواضع من قلاب العلم أكثر الناس علما كما, المتو... كما أن المنخفض من البقاع أكثر البقاع ما هل الأرض المرتفعة الرابية يأتيها ما ما يأتيها ما وإن جاءها فيأتيها إذا كثر ثم ينحسي عنها لكن المنخفض من الأرض والمطمئن من الأرض هذا الذي يبقى فيه الماء ويكثر ويتجمع وأعطيكم على هذا دليل قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل غيش أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلة الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير. ذكر حفاظ الحديث أنه قد جاء في هذا الحديث رواية أيلت الماء، أيلت الماء يعني جمعته وحفظته، وهذا الذي يعني يسميه الآن الفيضة. الفيضة، من الأرض المنقظضة، الفيضة من الأرض المنقظضة يجتمع فيها الماء فتشرب منه أكثر من غيرها المرتفع. ويبقى فيها الماء أكبر مدة ممكنا فإذا ذهب الماء عنها كان عشبها وزهرها أكثر وأغذر وأجمل أليس كذلك؟ فهكذا طالب العلم إذا تواضع لله تبارك وتعالى والعالم إذا تواضع لله تبارك وتعالى كان أكثر علما كما أن البطاع المنخفضة أكثر البطاع ماءا قال أيوب هذا ذكره ابن عبد البر في الجامع. قال أيوب السقيان رحمه الله ينبغي للعالم أن يضع على رأسه التراب تواضعا لله عز وجل. ينبغي للعالم أن يضع على رأسه التراب تواضعا لله عز وجل. خرج ذلك الآجرز في أخلاق العلماء وفي أخلاق حملة القرآن وابن عبد البر في الجامع ذكره معلقة بدون إثناء. وأخرجه أيضا الخطيب في الجامع وفي الفقيه والمتفقه مسندا والبيهقي في الشعب وفي المدخل المدخل إلى السنن الكبرى يقول أيوب السختياني ينبغي للعالم أن يضع على رأسه التراب تواضعا لله عز وجل وهذا حق لما؟ لأن طالب العلم والعالم هدف لإبليس والباب الذي يهدفهم منه ليفتحه عليهم فيدخل هو باب الكبر فإذا أغلقوا هذا الباب بالتواضع فقد طرد إبليس عاذنا الله وإياكم منه أعاننا على أنفسنا وإنهما فتحا له ولو قليلا كثر الباب ودخل فلا يوشك حينئذ أن يقفل بحال من الأحوال وفي هذا المعنى يقول الشاعر وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في سياب تواضعه وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في ثياب ثواضعين قدره جليل وثيابه ثياب المتواضعين ما هي ثياب أهل الأشر والبطر التي تنفر الناس منهم وتخيفهم منهم لا بل قدر جليل في ثوب متواضع فالناس تقبل عليه وتحبه وتأنس إليه وتلتف حوله فتستفيد منه ويقول الآخر وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخي لا فهو عين وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخ من للأصحاب والأصدقاء وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخي لا فهو عين فإن الشريف حسبا أو سببا ينبغي له أن يكون شريفا في المعنى وشريف الحسب هذا صاحب النسب وصاحب الشرف المعنوي هو صاحب العلم فينبغي له أن يتواضع فإذا لم يتواضع فهو في أعين الناس أذل الأذلاء وإذاما الشريف لم يتواضع للأخي الله فهو عين الذل فهو عين الوضيع الناس يحترونه. ويذمونه أشد من غيره لم لما لأنه قد العالم إذا لم يتواضع وطالب العلم إذا لم يتواضع الناس يحقرونه أشد من غيره لماذا لأن معه أداة التواضع ولم يستخدمها ما هي أداة التواضع العلم فمه هي أداة التواضع العلم فلا شيء أقبح ممن آته الله الآلة لفعل الشيء والاستعان بها على تنفيذه ولم يعمل بها وعمل بغدها فهذا يزيد في عين الناس احتقارا عياذا بالله وليعلم أنه كما قيل قديما كلما العالم تواضع ارتفع كلما تواضع العالم ارتفع كلما تواضع العالم ارتفع لما لأنه إذا ارتفع ارتفع بفضل الله تبارك وتعالى عليه وكلما تكبر وأعجب بنفسه وضع لما لأنه تعالى وتكبر وتفخ و... وتختال على الناس فلم يعرف حق الله عليه في هذه الوسيلة فناسب أن يكون هذا جزاؤه من جنسه عمله ثم ليعلم أيضا كما قال ابن حبان وابن عبد البر وغيرهم أن العالم كلما ارتفع كلما كان العجب إليه أسرع العالم كلما ارتفع كان العجب إليه أسرع لماذا لأنه التوفر في جانبه سببه كل العالم كلما ارتفع كان العجب إليه أسرع لما؟ لأن الدواعي في حقه أسرع كثرة العلم وظهوره بين الناس وذيعان صيته بين الناس فهذه أسباب كلها يعني معينة على سرعة العجب إليه فالواجب عليه أن يكون ضعيفا في هذا الجانب بل يجب عليه أن يحاسب نفسه أشد المحاسبة قال مسروق رحمه الله تعالى في هذا الجانب كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى به جهلا أن يعجب بعلمه يقول مسروق رحمه الله كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه قال الله جل وعلا الدليل على هذا إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلم هو الخشية وقد تقدم معنا في سر وفي علن لله تبارك وتعالى فالعالم هو الذي يخشى الله وطالب العلم حقا الذي استفاد من علمه هو الذي يخشى الله فكفى بالعلم عند المتعلم والعالم فضلا وحميد أثر أن يورث صاحبه الخشية فإذا أورثه الخشية لم يكن للعجب إليه سبيل وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه من أعجب بعلمه فهو والله الجاهل من أعجب بعلمه فهو والله الجاهل نسأل الله العافية والسلامة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه علامة الجهل ثلاثة. أبو الدرداء يقول رضي الله عنه علامة الجهل ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ قال العجب، العجب وكثرة المنطق في ما لا يعني. العجب وكثرة المنطق فيما لا يعني وأن ينهى عن شيء ويأتي الجهل علامته كم؟ ثلاثة العجب أولا لا يعجب بنفسه إلا جاهل هذا أولا العجب الثاني قال كثرة المنطق فيما لا يعني والثالث قال أن ينهى عن شيء ويأتيه وسئل الفضيل بن عياب رحمه الله تعالى عن التواضع الذي هو ضد العجب وضد الزهو والفخر والخيل والكبر عياذا بالله قيل له يا أبا علي ما التواضع فقال أنت تتواضع للحق وتنقاد له أن تتواضع للحق وتنقاد له ممن سمعته منه ولو كان أجهل الناس أن تتواضع للحق وتنقاد له ممن سمعته منه ولو كان أجهل الناس هذا هو التواضع هذا هو التواضع ومن أمثالهم التي ضربوها في هذا الجانب ما قالوه في حق العجب قالوا العجب يهدم المحاسم العجب يهدم المحاسم صحيح العجب يهدم المحاسم إذا كان الإنسان عنده زهو وكبر فإن الناس يذمونه ويمقتونه ولا يكادون يرون أي شيء حسن فيه ولو كانت عنده المحاسم كثيرة لكن هذا العجب غطى على بقية المحاسن الموجودة عند هذا العالم والمتعلم فكأنه قد بنى بيتا وجمله بسائر أنواع الجمالات لكنه تسلط عليه فهدمه فهل يرى الجمال الذي فيه وإن تنوع وتعدد لو زخرفت بيتا وجملته ووشيته وحليته إلى غير ذلك ثم هدمته هل يرى فيه شيء من الجمال؟ هكذا العالم والمتعلم لو كان فيهما كل جمال من الأخلاق ثم تلبسا بهذه الخفلة الزميمة الخبيثة خصلة إيش؟ العجب والكبر والزهو على الناس فلا يرون الناس ولا ينظرون إليهم إلا بعين أنه لا أحد يدانيهما ولا يقرب منهما هذا المتعلم أو هذا العالم فلا شك أن هذا العجب في هذه النظرة منهما هدم المحافل التي عندهما فهذه العبارة من العرب جميلة العجب يهدم المحات. ويروى عن علي رضي الله عنه عبارة قريبة من هذا حيث قال الإعجاب آفة الألباب يقول علي رضي الله عنه الإعجاب آفة الألباب صحيح آفة العقل والقلب العجب، فإذا جاءك هذا فقد جاءت الآفة التي تهدم عليك كل شيء ويقول أيضا رضي الله عنه إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله هذا ايضا كله قول علي رضي الله تعالى عنه وهذا الصحيح فإن الكمل من الرجال في عقولهم لا يجد العجب إليهم سبيلا الكمل من الرجال في عقولهم لا يجد العجب إلى عقولهم وقلوبهم سبيلا فقد أقفل الباب الذي يدخل عليهم منه ويقول علي بن ثابت شعرا هو شاعر معروف المال آفته التبذير والنهب المال آفته التبذير والنهب والعلم آفته الإعجاب والغضب المال آفته التبذير والنهب والعلم آفته الإعجاب والغضب فإذا هذا غيظ من فير معشر الأبناء في جانب العجب الذي حذرنا منه الناظم هنا رحمه الله فيحق له أن يفرده بالذكر للا فهذا جزء من سلام السلف الصالحين وقبل ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وكلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم فإذا كانوا جميعا قد اهتموا بهذا الداء الخطير وحذروا منه وتنوعت عباراتهم وتعددت مقالاتهم في التحذير منه على ذويه فإنه قمن وحري بأن يفرده المصنف هنا الناظم بالذكر فإن هذا العجب كما قال مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم إذا جاء العجب إلى طالب العلم والمتعلم فهو كالسيل العرم رم يجترف ما أمامه لا يبقي شيئا ولا يذر عياذا بالله من ذلك فكما أن السيل العظيم لا يقف في وجهه شيء فهكذا الإعجاب إذا دخل على العالم والمتعلم لا يبقي في طريقه شيء إلا وأهلكه فحينئذ يصبحون بلاقعا بعدما كانوا عمارا عياذا بالله من ذلك وقوله رحمه الله وبالمهم المهم ابدأ لتدريكه وقدم النص والآراء فالتزمي هذه الوصية كم؟ الثانية عشرة هذه الثانية عشرة أوصى المصنف الناظم هنا رحمه الله أن تبدأ يا طالب العلم بالمهم المهم لتدرك العلم ووصاك في هذا في هذه العملية عملية أن تبدأ بالمهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه أن تكون في ذلك مقدما للنص والآراء مؤخرا لها أول ما تبدأ بما بالنصوص فكأنه يقول لك ابدأ من العلوم بالمهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه وعليك بلزوم النص والأثر وإياك وما وإياك والرأي وإياك والرأي في دين الله تبارك وتعالى فهذه وصية جميلة جدا إذ أوصاك أن تبدأ في العلوم بالمهم والمهم في هذا ما نص عليه بعده بقوله قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى نهج الهدى من موجب النقم فأنت أيها الطالب للعلم ابدأ بالمهم فالمهم من العلوم ثم في هذا التقديم قدم أولا علوم الدين فابدأ بما لا يصح دينك إلا به مما يجب عليك من العلم وجوبا عينيا فتعلم الاعتقاد أولا ثم تعلم ما لا تصح عبادتك إلا به تعلم أولا الاعتقاد فتبدأ تأخذ مختصرا في العقيدة في أول طلبه تأخذ مختصر في الاعتقاد حتى تلم بهذا المختصر ثم ترتفع إلى ما هو أعلى منه ثم ترتفع إلى ما هو أعلى منه حتى تسقن الاعتقاد وتطلب مع ذلك ما لا يصح دينك إلا به صلاتك وصيامك ونحو ذلك كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله فأنت تبدأ في هذا بعلوم الدين التي يستقيم الدين بها وأول ما تبدأ به في العلوم الدينية ما لا يتم دينك إلا به وهو الذي قال فيه أهل العلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فما لا يتم الواجب إلا به يجب عليك أن تقدمه فتبدأ بأولا بتصحيح الاعتقاد فمثلا تأخذ الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد ثم كشف الشبهات ثم تأخذ بعد ذلك الواسطية والحموية فحينئذ تكون قد ألممت بحول الله وقوته بما يجب عليك اعتقاده ثم تأخذ بعد ذلك كتابا في الفقه تأخذ كتابا في الحديث تصحح به ماذا عبادتك حتى تعبد الله تبارك وتعالى على علم فتأخذ الأربعين النووية تأخذ عمدة الأحكام تأخذ أيضا بلوغ المرام تأخذ بعد ذلك ما ييسر الله سبحانه وتعالى لك بالتوسع وهكذا في كتاب الله تبارك وتعالى وسيأتينا الوصية به مستقلة بإذن الله تبارك وتعالى فتتعلم من القرآن ما تصح به صلاتك الفاتحة وقصار الصور أولا ولهذا ترون المرء يبدأ مع أولاده وإخوانه أو مع من أسلم حديثا يبدأ بالفاتحة لأنها أم القرآن لأنه لا تجزي صلاة بدون الفاتحة بفاتحة, بفاتحة الكتاب لمن يستطيع ثم بعد ذلك يضيف إليها الصور القصار التي تقوب بها السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قراء أم الكتاب إنها بالنف لا تجزي صلاة دونها فرض على محتم على المنفرد فرض محتم على المنفرد محتم واختلفوا في المقتدي والنف فيه وارد فهو السبب فكيف لا يناله يا للعجب قال صلى الله عليه وسلم كأنكم تقرؤون خلفي قالوا نعم قال فلا تفعلوا إلا بأمي الكتاب فإنها فرض على الإمام والمأموم في أصح قول العلماء والمنفرد من باب أولى المنفرد والإمام الأمر فيهم ضائر لكن المأموم النص وارد فيه تقرأون خلف قالوا نعم قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فكيف يسوغ لنا بعد ذلك نقول لا تقرأ بأم الكتاب فرض على الإمام والمنفرد محتم واختلفوا في المقتدي والنص فيه وارد فهو السبب فكيف لا يناله يا للعجب فالشاهد يقرأ القرآن يبدأ بالفاتحة ثم قصار الصور التي تضم إليها فتصح فلاته بالفاتحة وتكمل بقصار الصور إليها ثم بعد ذلك يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يسر الله له وإن حفظ فهذا هو المطلوب وهو الأحب وأحسن في ذلك ثم بعد ذلك يقرأ في بقية العلوم وخاصة علوم الآلة التي تعينه على, ما التي تعينه على الفقه في دين الله تبارك وتعالى وأهم ما في ذلك العربية وأصول الفقه وأصول الحديث أهم ما في ذلك العربية حتى يفهم بها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ منها بقدر ما يعينه على فهم الكتاب والسنة ولا يفني عمره كله فيها على حساب التفقه في دين الله تبارك وتعالى فقد قال الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل ما الذي يكتفي به او ما المقدار الذي يجب عليه في تعلم العربية قال يتعلم منها ما يقيم لسانه ويفهم به القرآن والسنة كالملح ان زاد فسد الطعام بدونه يفسد الطعام وبزيادته يفسد الطعام المراد بالزيادة ان تغل فيها على حساب إيش؟ على حساب العلوم الشرعية اما ان تكون عندك العلوم الشرعية التي تكفيك والله الحمد وتتخفص في هذا فهذا حسن لا بأس لكن المقصد أن تغوص فيها على حسابه على حساب العلوم الشرعية التي هي علوم الدين التي قال فيها الناظم قدم وجوباً علوم الدين إلى آخره فأنت إذن تعلم القرآن ثم تتعلم من العلم الشرعي ما يصح به دينك مما ذكرنا ثم تأخذ بعد ذلك في علوم الآلة التي تعينك على فهم الكتاب والسنة وأهم ما في ذلك الثلاثة اللغة العربية وأصول الحديث وأصول الفقه فاللغة العربية تفهم بها كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح أصول الحديث تثبت به الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبني عليه وغير الصحيح فترده وبعده إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث إذ هو البيان لما قد أنزل القرآن فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحياني وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعرف المردود من مقبولي لا فيما عند تظاهر الفتن ولبس إذك المحدثين بالسنن فأنت تحتاج إلى أن تعرف أصول الرواية التي تعرف بها الصحيح ولهذا سعتنا في الوصية بالسنة أو الناظم وقرأ كتابا يفيد الإصلاح به تدل الصحيح من الموصوف بالسقى إذ كيف تبني على غير أساس فلا بد أن تثبت العرش أولا والعرش هو ما ماذا الدليل والعبارة المعروفة أثبت العرش ثم انقش فأولا تثبت العرش تثبت الدليل صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت العرش احتجت إلى النصف الثاني وهو أصول الفقه فحينئذ بأصول الفقه تحسن التفقه والتفقه في النصوص هو كتجميل النقش أحسن العرش أثبت العرش ثم بعد ذلك جمل النقش فإذا أثبت العرش بمعرفتك بالصحيح والضعيف والشاذ المنكر الموضوع الضعيف جدا ما لا يقبل في المتابعات والشواهد ما يقبل في المتابعات والشواهد فأنت قوي الحجة قال الشافعي من علم الحديث قويت حجته من قوي الحديث علم الحديث قويت حجته نعم ثم بعد ذلك أنت تطلب هذا الحديث صحة لتبني عليه وضعفا لأجل أن لا تبني عليه تطلبه لأجل ماذا؟ للتفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والطريق إلى التفقه لا يمكن إلا بإتقان علم أصول الفقه فبه يحسن النقش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه لا يمكن أن يُتأه إلا لمن علم كيفية الاستدلال نعم أدلة الفقه على الإجمالي وطرق ال... نعم أدلة الفقه على الإجمالي وطرق ال... الأصول الاستدلال تعرف ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصولي فعلما فلا بد أدلة الفقه على الإجمال معرفة كيفية الاستدلال فإذا عرفت كيف تستدل حينئذ يكون الفقه عندك موزونا صحيحا فإذا لا بد من الثمرة التي لأجلها تطلب صحة الحديث من ضعفها الثمرة هي أن تتفقها في هذا الحديث ولا يمكن أن يتم لك التفقه إلا بمعرفتك بأصول الفقه وإلا كان الإنسان في هذا الباب صفرا على الشمال يقول الشافعي ومن عرف الفقه إيش؟ ها ومن عرف الشيب الفقه عظم قدره او نبل قدره ارتفع قدره لأن الناس في الغالب ما يريد منك هذا الحديث صحيح وعلته فلان وضعيف علته فلان وهذا الحديث صحيح خرجه فلان وفلان وفلان, وفلان أو هذا حسن وهذا ما يريده الا طائفه من الناس مختصون هم للعلم كذلك لكن عموم الناس لا يحتاج إلا ما إلى أن تفتيهم في دينهم في دين الله سبارك وتعالى فيحتاج إلى الفتوى فأنت إذا عرفت الفقه وعلمت الفقه عظمت بين الناس وارتفع قدرك فالشافعي يقول من علم الحديث قوية حجته ومن عرف الفقه نبل قدره أو عظم قدره ومن عرف اللغة رق طبعه رق طبعه يعني يطلع على الآداب، ويطلع على كلام الناس في هذا ومنظومهم ورقيق شعرهم وبديع كلامهم المنظوم في هذا الجانب فيورثه الرقة في طبعه ولا يورثه الغلظة والجفالة يورثه الرقة في طبعه فينبغي لطالب العلم أن يوازن فالشاهد قوله وبالمهم المهم ابدأ لتدركه يعني ابدأ بالمهم ثم الذي يليه إذا أخذت أولا علوم الدين فترتيبه على هذا النحو تأخذ أولا العقائد ثم بعد ذلك تأخذ مختصرا في الفقه في الحديث في التفسير في أصول الفقه في أصول الحديث ثم بعد ذلك تأتي إلى اللغة التي تبني عليها فهمك إذا تقدم هذا في أول تعلمك تأتي بعد ذلك إلى اللغة العربية تبني عليها فهمك لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول رحمه الله قدم وجوبا علوم الدين إن بها يعني اعتني بعلوم الدين والتوسع فيها والتبحر فيها خافة قدمها على غيرها اعتني بعلوم الشريعة على غيرها أيها المغتدي لتطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفل علم أصل الأصول فيجب على طالب العلم أن يبدأ بعلوم الشريعة يبدأ بالتفسير القرآن التفسير الحديث علوم الحديث الفقه علوم الفقه، أصول الفقه نعم ثم يطلب من علوم الآلة أيضا من اللغة العربية ما يعينه على فهمه هذه العلوم نعم فإذا قدم هذه وتوسع فيها تبين له نهج الهدى نهج النبي صلى الله عليه وسلم من موجب النقم موجب النقم موجب الويلات والثبور والانحراف نسأل الله العافية والسلامة وهو طرائق البدع نسأل الله العافية والسلامة وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور إذا فلزوم السنة واتباع طريق السنة هذا هو نهج الهدى الذي يبين به موجب النقم وهو طريق البدع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة والزيادة المعروفة وكل ضلالة فالنار تعلمون ويصحيها ثم عقب ذلك رحمه الله مؤكدا على طالب العلم فقال وكل كسر الفتاة فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئن أي نقص عندك يبقى في جوانب أخرى من العلوم فجانب العلم الشرعي يغطيه جانب العلم الشرعي يغطيه لكن لو تعلمت جميع العلوم طبيب ومهندس وصيدلي وفلكي وفيلسوف وعالم ذرة وعالم حجرة وقل ما شئت وأنت ما عندك علم في الشريعة صفر على الشمال فذر على الشمال لأنك في أقل الأمور تقع فلا تعرف كيف المخرج فهذا الكفر ينجبر لا ينجبر لا يلأمه هذه العلوم كلها لو تعلمتها ما جبرت كثرك في جانب علوم الدين لكن لو تعلمت علوم الشريعة ما ضرك أن جهلت الطب ولا ضرك أن جهلت الفيزياء ولا ضرك أن جهلت الفلك لأن الناس بحاجة إلى طب الأديان منهم أكثر منهم إلى حاجتهم إلى طب الأبدان وهذا أكثره يتعلق بالدنيا فأما صاحب العلم الشرعي فعلمه موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علم الروح حياة الأرواح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فهذا روح ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فهذا نور فمن فقد هذا فقد روحه وفقد نوره ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور فهذه منزلة العلم الشرعي منزلة العلم الشرعي مهما نقصك من العلوم وأنت معك العلم الشرعي فالعلم الشرعي يجبره ويغطيه يجبر هذا الكسر ومهما تعلمت جميع لو تعلمت جميع العلوم ولم تتعلم العلم الشرعي فإن هذا الكسر في الدين لا يلتأم لا يمكن أن ينجبر بحال من الأحوال ثم وصى بعد ذلك بالوصية كم الثالثة عشرة أليس كذلك قال رحمه الله دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك خط واعتصمي دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك خط واعتصمي ثم فسره بقوله ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنوره هداه كل منبهمي ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه السمد على طوبى لمغتنمين فهذه الوصية من المصنف الناظم رحمه الله يوصي فيها بالعلم الشرعي نعم ثم حذرنا هنا بأن نبتعد عمن؟ عن, عن المعاصرين ويقصد بهم الذين جاءوا بما ينقض الدين عروة عروة وبما يوهي الدين يضعف الدين فتجد الآن الناس يقولين ابن الحلال ما شاء الله تخرجت معدلك عالي جدا طرح كلية الشريعة يعني سب هذه عندهم أنت معدلك 99% نسبتك المأوية طرح كلية الحديث لا يا شيخ لا ما يصلح هذا روح تبغى طبيب روح الطيران طرح الكلية الحربية روح في الفلك ما شاء الله طيب وحياته الأبدية البرزخية تنبني على هذا ولا على علمه الديني تنبني على علمه الديني فالذين يزهدون في العلم الشرعي هؤلاء خونا ما هم نصحا خائنون لك أيها الطالب للعلم خونا خائنون لك فلا تستمع لهم فالذي ينصحك ويحثك على الاتحاق بالمدارس الشرعية هذا الذي نصح لك لأنه نصحك إلى ما فيه حياة القلب وما المرء إلا بقلبه إذا حي القلب فهو حي وإذا مات القلب مات نسأل الله العافية والسلام وقد تقدم معنا الكلام الكثير في هذا الفضل العلم أولا وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجزامهم قبل القبور قبوره وقال عن طالب العلم إذا يعني فاته التعليم ومن فاته التعليم في زمن الصبع فكبر عليه أربعا لوفاته ميت فإذن يقول دعا كما قاله العفري منتحلا مما جاءون به من هذه العلوم التي تصرفك أيها الطالب للعلم عن العلم الحقيقي عن المجد الحقيقي عن النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دعك منه وبالعتيق تمسك قط واعتصم أما إذا طلعت لإلى ما لا فائدة فيه بل فيه الشر كأن تتعلم القانون والأنظمة الغربية الإنجليزية والفرنسية والأمريكية واليابانية والآن نجد الناس هكذا مبهورين بعض الناس مبهور بل بعضهم في التربية الحديثة وأنا أسميها التربية الحديثة مبهور كلما قام قال اليابان وصلوا إلى كذا اليابان وصلوا إلى كذا يا مسكين يا ضعيف العقل يا سخيف العقل هؤلاء فقدوا كل شيء فقد الدين الذي به راحة قلوبهم فقدوه فحياتهم كلها كدوا على وهم لضحالة عقولهم على البوذية فأنت تريد أن تكون مثلهم وقد فضلك الله بهذا العلم قال الله جل وعز هذا وأمثاله واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكل. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الآية فاقصص القفص لعله مش ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآية الله وأنفسهم ثانيا فالذي رفعه الله والمسلم رفعه الله بهذا الدين وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين هذا الكتاب وهذه السنة وحي نعم ليرفعه بها ويعليه بها ويرفع قدره بها لكنه أخلد إلى الأرض شبهه بأخس الحيوانات وليس فقط أخس الحيوانات أخس الحيوانات في أطبع صورة من صوره فهو خفيف في خفيف أخس صورة في أخس حيوان وهي حالة اللهج يخرج لسانه ويلهج انت تركوا يلهج نسأل الله العافية والسلامة فالشاهد فش... هذا الذي ترك ما أنزله الله عليه من الآيات أراد الله أن يجمله بها ولكنه انسلخ منها فمثل هذا الذي جمله الله بالآيات كمثل من جلد جمله بالجلد الحسن فإذا انسلخ من جلده الحسن يصبح لونه مقززاً أو لا؟ يصبح اللون متق... مقززاً والناس تقززون منه لو خرج من جلده وانسلخ فالذي ينسلخ من آيات الله فهو متقزز منه معنويا متقزز منه معنويا فهذه العصرية التي جاءونا بها قال فيها الناب عفرية عصرت خبثا فحاصلها ثم النقيع ويا أغمار فالدرد موت وسموه تجديد الحياة فيا ليس الدعاء لها في الرمس قد لحدوا دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا ما بين مستعلن منهم ومستفر في الخفاء ومستبد والم بالقوة يفرض رأيه ومن بالغير محتشد ضعيف لكنه متقوي بغيره لهم إلى درجات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما فعدوا وفي الضلالات والأهوى لهم شبه وعن سبيل الهدى والحق الذي هو العلم الشرعي قد بلدوا عمي ولو س... صم ولو سمع عمي ولو نظروا بكما ولو نطقوا بقطو ولو شهيد عموا عن الحق بما شهدوا عموا عن الحق صموا عن تدبره عن قوله خرسوا في غيهم تمدوا كانهم اثر خشبه مسنده وتحته القوم ايقاضا وقد رقدوا باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذ حيث عند الله قد كسدوا يا غربة الدين والمستمسكين المستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فتدوا إن أعرض عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره نهدوا هؤلاء هم أهل العلم فلا تكن يا طالب العلم منحرفا عن العلم الذي رفعك الله به وجملك به وأعلى قدرك وشأنك به ألا وهو الوحي المبين وما منه استمد فلا تكن راغبا عنه تمسك بهذا الوحي تمسك بهذا العتيق القديم وهو القرآن والسنة ومن بتط منهما وعنهما واعتصم به فإنهما يجلوان عنك بالفضل الله ورحمته كلما أظلم عليك من دياجير الظلم في هذه الحياة الدنيا ثم قال رحمه الله تعالى ما الكتم والكتم للعلم او والكتم للعلم فاحذر احذر الكتم للعلم ان كاتمه في لعنة الله والاقوام كلهم هذه الوطية كم الرابعة عشرة احذر ان تكتم العلماء احذر ان تكتم العلم لمن؟ لمن جاء يطلب هذا العلم لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اولا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا قاله لعلي رضي الله عنه في عام خيبر وهو في حديثه صحيح انفذ على رسلك ثم قال أن يهدي, يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ثم إذا جاءك من يسأل ويتعلم فإياك أن تكتمه لما؟ لأنه أيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كتم علما وفي لفظ من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من النار نسأل الله العافية والسلامة ولهذا قال الناظم ومن عقوبته أن في المعابله من الجحيم لجاما ليس كاللجم ما هو حبل وله حديث لا لجام من نار قال شراح الحديث لما كان كاتما للعلم مع شدة حاجة السائل والناس إليه ناسب أن تكون العقوبة من جنس عمله ناسب أن تكون العقوبة لجام من نار لما؟ لأن جرمه عظيم فناسب أن يكون الجزاء من جنس عمله لجام من نار والعياذ بالله ثم استثنى من ذلك الناظم رحمه الله تبعا لهذه الوصية التي هي كم؟ قلنا الرابع عشرة قال وصائن العلم عن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي وإنما الكتم منع العلم منع العلم طالبه من مستحق له ففهم ولا تهمني الكتمان أن تمنع السائل تمنع طالب العلم هذا كتمان أما أن تمنع العلم وتصونه وتكتمه عمن لا يستحقه فهذا صون ولذلك قال الثلاث فون العلم عن غير وضع العلم في غير أهله كمقلد القردة والخنازير الدر والجوهر وضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الدر والجوهر هل تستفيد وتتجمل به ما تتجمل الخنزير خنزير والقرد قرد لو تجعل الدكاكين المجوهرات كلها في أعناقها فهذا قرد وهذا خنزير لا يمكن أن يتجمل به ولا يمكن أن يخرج له صورة جميلة بحال من الأحوال فهكذا المعرض عن العلم إذا وضعت عنده هذا فقد أهنت العلم فقد أهنت العلم فيجب عليك أن تصون العلم وجمع من السلف ذكرهم الخطيب وضع عبد البر وغيرهم كانوا إذا رأوا في المجلس من يتحدث قاموا وقوفت بهم، فقالوا لا نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرغب عنه ثم الوصية أو خامس عشرة تقول رحمه الله وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكمين فهذا هو ثمرة العلم أن تدعو أولا ثم أن تتعلم أولا ثم تعمل ثانيا وهذا الذي قال الله فيه والعفر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم الثاني العمل به الثالث الدعوة إليه الرابع الصبر على الأذى فيه فهذا الترتيب تبع لذلك قال وأتبع العلم بالأعمال لأن العلم العمل ثمر العمل العلم وعلم بلا عمل فشجر بلا ثمر ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال العلم يهتف بالعمل فإن أجيب وإلا ارتحل، ثم أتبع بعد ذلك هذه الوصية التي هي كم الخامس عشر أتبعها بالسادس عشرة، وهي قوله وادعوا إلى فهذه وصية بالدعوة إلى العلم الذي علمته فأوصى بعد أن وصى في الوصية الرابع عشر وأتبع العلم بالأعمال بعد أن تعلمت عملت ثم بعد ذلك وصاك في الوصية السادسة عشرة بقوله وادعوا إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم فوصية هنا وهي الوصية كم السادسة عشرة أن تدعو إلى هذا العلم فشوفوا هذا الترتيب هنا الأولى العلم الثانية العمل الثالثة الدعوة الرابعة ستأتينا واصبر على لاحقه ترتيب كما تعلمنا ترتيب كما تعلمنا لما؟ لأنه رحمه الله نهل مما نهلنا نحن من. الأصول الثلاثة القواعد الأربعة الأصول الثلاثة كتاب التوحيد كشف الشبهات الوافطية الحموية فأثمرت هذه المنظومة التي ترونها قال بعد قوله وأثبعي العلم بالأعمال أدعو إلى سبيلك إلى سبيل ربك هذه الوصية السادسة عشرة وهي الدعوة إليه الدعوة إلى العلم بعد أن تعلمت أدعو قال الله تبارك وتعالى والعفر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق آمنوا وعملوا وتواصوا فالإيمان هو العلم وعملوا بعد أن علموا ثم بعد ذلك تواصوا بالحق هذه هي الدعوة الدعوة إلى العلم هي التواصي يوصي بعضنا بعضا يعلم بعضنا بعضا يرشد بعضنا بعضا وقال جل وعلا فلولا نفر من كل ثقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليندروا قومه هذه, هذه هي الدعوة وليندروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون تقدم معنا أمس أيضا حديث عبد القيس حديث نعباس أخبرنا بما نتمسك به بما إذا تمسكنا به نخبر من و... بما إذا تمسكنا به دخلنا الجنة ونخبر به من وراءنا. نعم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل بالإيمان أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده كما في صحيحين وشرحه لهم صلى الله عليه وسلم ليعود إيش؟ يخبر قومهم إذا رجعوا إليهم. وحديث مالك بن الحويرث قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربين فأقبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخر الحديث قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة اشتياقنا إلى أهلنا فقال وصاهم ثم قال ليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم فيعودون إلى أقوامهم منذرين بعد أن تفقهوا إذن فهذه الوصية السابسة عشرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالعلم والدعوة لا يمكن أن تكون إلا بعلم لا يمكن أن تكون إلا بعلم. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم في الصحيح قولي العلماء. لأنك ما تدعو إلا بعد أن تتعلم. وإذا لم تكن متعلما فإلى ما تدعو؟ ما الذي تدعو إليه؟ إلى الجهل؟ فلا بد أن تتعلم أولا ثم تدعو ثانيا تدعو بعد ذلك فلا بد من هذا لا بد من ذلك. ثم بيّن كيفية الدعوة قال بالتبيان والحكم والتبيان لمن؟ لأهل الجهالة وإلا لأهل العلم لاهل العلم التبيان ما يكون إلا لاهل العلم هم الذين يبينونه وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لا تبينوا للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره ومشتروا به ثمنا قال إلى الآية فالشاهد التبيان إنما يكون من أهل العلم البيان يكون من أهل العلم لأهل الجهالة لأهل الحاجة إلى التعلم فلا بد أن يكون هذا التبيان بالعلم فمن لم يكن عنده علم لا يمكن أن يكون قادرا على البيان فضلا عن أن تكون عنده حكمة فضلًا عن أن تكون عنده حكمة والله جل وعلا يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فمن لم يكن عنده علم كيف يعظ موعظة حسنة ما يمكن أن يكون إلا بالعلم الموعظة لا يمكن تكون لا بالعلم قال الله سبحانه وتعالى بخاطب الرسول فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا الذين يعرضون قال فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ومن لا علم عنده كيف يعظ فضلا عن أن يقول القول البليغ فلا بد أن نفرق بين الدعوة وبين التبليغ التبليغ قال في النساء سلم بلغوا عني ولو آية وبين في الحديث رب حامل فقه ليس بفقيه هذا مسألة التبليغ ينقل إليك وقد يحتاج إلى الفقه في هذا الحديث لا يعلمه هذا آته الله حافظة هل هو عالم؟ لا هذا حافظة هذا حافظ لكن هل هو فقه؟ لا الفقه شيء لذلك قال فرب حامل فقه ليس بفقه وحامل فقه إلى من هو أفقه منه فأثبت في هذا الحديث ثلاث طوائف من الناس الطائفة الأولى من ليس بفقه عنده مجرد الحمل فهذا له النظارة له الأجر نظارة الوجه بسبب حمله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يفقهها الثاني فقيه الثالث أفقه منه، الثالث أفقه منه، فالفقير قد يستخرج عشر مسائل، من هو أفقه من هذا الفقيه يستخرج نصف مسألة من هذا النصف، إذا فلا يخلط علينا مسألة التبليغ ومسألة الدعوة، فالتبليغ خذ تبلغ آية، سمعتها وعرفت معناها، ولو من المذيع تعلم من هو أجهل منه، أما الدعوة لا تكون إلا فلا تكون إلا بالعلم، ثم أوفى بعد ذلك الوصية السابعة عشرة. وهي الصبر على الأذى في العلم فإن الناس إذا دعوتهم لا بد وأن ينقسموا أمامك فريقين فريق يوفقه الله فيقبل وفريق يعترض عليك وربما آذاك فأنت بحاجة إلى الصبر مع الفريقين جميعا الصبر في التعليم مع من أقبل عليك والصبر في احتمال الأذى على من جفاك وعاداك فأنت بحاجة إلى الصبر ولذلك قال واصبر على لاحق من ستنة وأذى فيه يعني في الدعوة إلى هذا العلم وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهمي في الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ذكرى منهم من قتل ومنهم من طرد ومنهم من ألقي في النار ومنهم من ألقي من حصر في الشعب وأخرج من داره وبلده كما حصل للنبينا صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ بسبب دعوتهم الناس إلى هذا العلم الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى إياه ثم هون عليك هذا المصاب الذي يلحقك وبشرك بالبشارة التي تهون عليك هذا الخطر فقال لو يهدي الله بك رجل واحد خير لك عند الله غدا من حمر النعم. فإذا, النعم فإذا كان الأمر كذلك فهذا مما يدخل السلو على نفسك فلا تجزع فإن لم يستجب لك إلا واحد فاعلم أن إبراهيم لم يستجب له إلا واحد والله قد قال فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين في النحل وقال في العنكبوت فآمن له لوط. طيب النبي ومعه الرجل إبراهيم معكم واحد واحد آمن له لوط. والنبي وليس معه أحد نعم؟ والنبي ومعه الرهيب وما آمن له من ذريته إلا قليل أليس كذلك نوح ما آمن له إلا قليل من قومه قالوا, قالوا فيهم أراضلنا بادي الرأي وما نحن لك بمؤمنين نعم فالشاهد لا تيأس ولا تجزع فالواحد هذا الذي يهديه الله على يديك خير لك عند الله من حمر النعم ثم بعد ذلك ثبتك لا تغير طريقتك لا تستعجل النتيجة إذا لم يستجب لك أحد لا تستعجل النتيجة وإن لم يستجب لك إلا القليل فلا تعدل على الطريق لا تغير طريقتك لا تتهم نفسك ما دمت على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله لا تقول إن الناس ما يتبعوني إلا إذا لينت لهم الأمر إذا تسهلت معهم وتبدأ تفرك الأوامر وتتنازل شيئا فشيئا عن الواجبات التي أوصاك الله سبحانه وتعالى بها وأمرك بالأخذ بها فقال رحمه الله واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقمي أو واستقمي وقل ربي الرحمن واستقمي استمر على هذه الاستقامة فاعلم أن هذا من الابتلاء وأنت أديت الذي عليك فإذا لم يستجب الناس لك فليس هذا لسوء فيك وإنما لسوء حالهم إنما لسوء حالهم هم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط الرهط والرهيق والرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فلا يحملنك ذلك عن العدُ على العدول عن الطريق المستقيم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه وهذه الوصية مهمة بعض الناس الآن نراه يستبطئ الثمرة فيترك ما كان عليه وتجده ينخرط في الدعوات المنحرفة الدعوات الحزبية أو يترك العلم ويذهب إلى الدنيا لا لكن عليه أن ينتقل إلى بلد أخرى يقولون دخل الشافعي إلى فلسطين فمكث في غزة فلم يأتيه أحد قال إن هذه لا سفيان, سفيان قال إن هذه بلد يموت العلم فيها يا فلان رفيقه معه وقيل غلامه لي جملا لأخرج منها اخرج من هذه البلدة فلعل الله يفتح على يديك في بلد آخر فيهدي الله سبحانه وتعالى على يديك ولعلنا عند هذا نقذ وبه نكتفي وغدا إن متعن الله في الحياة ندخل في الوصية بالكتاب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبير محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان هذه نفس إن شاء الله يكون الجواب عنها يوم غدين على الإخوة الذين يريدون أن ينطرفوا ندعو لهم مجالا